Sanau al-hawa, memukul tiak nafsu. Yuxabiru an-ni, Al shahidun, bin tulfiqar bin muazzam, dan bin jarihun, dan قبل حبك من الهواء <تصفيق> <تصفيق> و لكن الرحمن في الخلق ساء. وينك يا درب المحابه هل اكثفوك الحباي هل اكثفوك الحباي وانا محتسم Moham في, عطف في يا عقب شكو يا ما بك ليا وحلفني ت احد وحلف لي علي وحلفني ت احد وحلف لي, لي علي Hai angin, lama kesi saya. Insa al-hawa, insa. Kulu luhir, insa. Insa al-hawa, حبيب حروس مسكنيان السماء من قلو حبيب حروس يمرد مرض قلبي أما الموت ما حد موت يمرد مرض قلبي أما الموت ما حد موت The end is Sunday. يا حبيبي الكلام يا انسان I'm not gonna تمشي وحداك على بدوني. بدونه يلشوفي تكحل ترمشي واشلوني ما رخص عياره طوباه بدوني يالشوف فيك حلت رمشي وشلوني برخص عيوني لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظه بدوني يالشوف فيك حلت رمشي وشلوني ما رخص عيوني, عيوني حشم Kau di dalam hati, walau keluar bija. Bayu di angin, mukhlis di hati. Takut lagi, takut lagi. Wahdak, wahala, nampah, bedoni. Yel, shufi takkah? Hal terushi. Wahsheloni, ma redha syoni. Lawi di, ma xli ke terushi. Wahdak, wahala, nampah bedoni. Yel, I miss you. و انت عبراها معكم يا حبايب و مهما في الهواد قلنا علينا فرج وانجي علينا فرج وانجي والله تعبنا و انت عبراها معكم يا حبايب و مهما في الهواد قلنا علينا فرج علينا نسر مزين لحب وسزا العين ومن يسحق ضحي وسحلان المتائب وتعالى المتائب الله تعبنا وتعب ران معكم يا حباي ومهما في الهوى تجرنا علينا بردواجينا علينا بردواجينا ايت دلكت الويل ومن قدمي عذابه اجا موي ثو كيل تمشي في درب الحب يا ما احب انا قتل الويل ومن قدمي عذابه اجا موي ثو كيل وانا خيمه الا دلالبي بنت انا في الهوى عادم صغير سني جاهل صغيري سني جاهل والله تعبنا وتعبراها معكم يا حبايب ومهما في الهوى تقنا علينا فرق واجيب علينا فرق واجيب درب الحب يا ما احب بركه النوي ومن جسم عدابه انت بوصلك والنوي والنوي درب الحب يا ما احب بركه النوي ومن جسم عدابه انت بوصلك والنوي والنوي لا غير سيدي جميل <سؤال> سيدي سيدي جاي وقت عبره وتعبوها واق يا حبايب ومهما في الهوا ذلنا علينا نرجو نجي والتعب راه معكم يا حبايب ومهما في الهوا علينا فرد وجيب علينا فرد وجيب وانتعبنا وانتعب يا حبايب ومهما في الهوا علينا فرد وجيب علينا فرد علينا نكمل زين الحب ونسجن عيني علينا نكمل زين يا حب واسس العين ومن يستحكي ضاحين وصحنا للمتائب وسلام بالمتائب والله تعبنا واسع براها معكم يا حبايب ومهما في الهوى دونا علينا فرج واجيب علينا فرج واجيب مرة الى الضوء غم الرئيس يبتل الى الضوء الى العيش كل ما تبدأ الى العيش ملي زبنة هاج للعيش قلبي من الفرقات قبل رأسه يطير لو ضوه إلى العيش كله متابدوه هذا العيش ما الذي سبنا هاجل العيش قلبي من الفرقان فرقان. كم مرينت يظهرنا نويت إلى العيشة كل مدى نجوي أنا العيشة ملين تبنى نجي إلى العيشة جلبي من البرضان dil pe che aaye dil aaye che kul watan dil aaye che vate sur hai dil aaye che dil mein dil barqaan في يا ليت مثلك اما تردي والله ولو جابر عن العيشة قلبي من الفرقان فرقان كم الرينتك تردع وتمر وانت في أرزك يا ليت مثلك أما تردي حتى ولو جابر عن العيشة قلبي من الفرقان فرقان كم الرينتك الى القوي الى العايش كل ما تمنيت انا العايش بدي جبرا هذي العايش كل من القربان وانت في ألدك يا ليس مثلك أما تردي حتى ولو جمل أنا العيشة قلبي من الفرقان فرقان أما يصير يضير إلى ضوء إلى العيشة كل ما تبنوي أنا العيشة بل أنت بنى ناجي قلبي من الفرقان مر انت يهدوه وتمره وانت في ارزاك يا ليس باسمك اما ترني حتى وانا وجمر انا العيشة قلبي من الفرقان فرقان مر انت يطل الى النوم الى العيشة كل ما تمر ويها العيشة فليتنا هذه العيشة Hey, go, ha, hey, go, hey, go, hey, go, hey, go, hey, go, hey, go, hey, go, 재미 البزا وبنا